لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أولياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ثوقوا عذاب الحريق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 فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رُسُلُ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيْنَاتِ وَالْزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُمَفَّنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 لا تَبْغُوا النَّفِيَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا